119. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 110. حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأن وأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون